أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين في مواد القضايا وجهاتها نحن قلنا أن القضية كلمة الحملية لا. مركبة من ثلاثة أجزاء ذاتية ما هي؟ هذه نسبة المحمول الى الموضوع هذه اللازئه الذاتيه هناك بحث عن كيفيه ثبوت المحمول للموضوع كيفيه النسبه الحكميه يعني نسبه ثبوت المحمول الى, إلى الموضوع هذه الكيفيه هذا العوارض الذاتيه للقضيه عوارض ذاتيه لصورة القضية التي ايضا لا تخلو منها اي قضية وتسمى بجهة القضية بجهة ليه القضية لانه تلاحظ ايه في العقل عارض اما الاخر لا هو واضح في موضوع محمول بينه موجودة واضح موجودة في الخارج اما انت في الواقع اما انت هذي تلاحظ هذه الحازن هذه من عوارض القضية بعد. واضح ام فهذه كيفية النسبة الحكمية يعني كيفية ثبوت المحمول للموضوع يسمى بالجهة القضية واضح ملا؟ طيب هذا أول شيء جهة القضية قسموها إلى قسمين جهة ثبوتية وجهة إثباتية الجهة الثبوتية اصطلحوا على تسميتها به؟ بماده القضيه يعني الجهه النفس امريه الجهه ليه النفس امريه اسمها ماده القضيه او عنصر القضيه في بعض الاحيان يعني كيفيه النسبه الحكميه في الواقع ونفس الامر واضح ام لا انتم قبل ذلك ما معنى نفس الامر بينا معنا نفس الأمر ما هو طحشة حير الثبوت حير الثبوت بقي كيفية ثابت كيفية الثبوت بعد كيفية الثبوت في نفس الأمر كيفية مادة القضية طيب هذه القسمة العقلية عن طريق الشرطين المفاصلة نقول هذا أن نحمول أمة ضرورية الثبوت الثبوت للموضوع أو لا ولا إما ضررية العدم أو لا لا يعني إيه؟ يعني لا ضررية الوجود ولا ضررية العدم الأول يسمى الوجوب والثاني الامتناع والثالث ليه؟ الليمكا هذه قسمة عقلية فمواد القضايا بحسب, بحسب نفس الأمر هي ثلاثة لا رابع لها إما الوجوب أو الامتناع أو إمكان. واضح هم لا طيب هذا في مقام الثبوت اما مقام الاثبات مقام الاثبات يعني ايه بحسب لحظ العقل عندك انت نعم سواء كتبت او لم تكتب نطقت بها او لم تنتق انت نقول الانسان كاتب واضح انت نويت وكتبت او نويت ولم تكتب ويكون في لحظ في اعتبار موجود هذا الاعتبار بحسب اعتقادك بحسب تصديقك يسميه جهة ان التبيئيز جهة عن المادة في مادة القضية بحسب الثبوت وجهة القضية بحسب الاثبات واضحة حملة جهة القضية طبعا جهة القضية اذا وافقت مادة القضية كانت القضية هي وادا خلفاتها كانت كاذبه كيف نعرف مطابقه مقام الاثبات لمقام الثبوت ها دليل. اي دليل البرهان احسن طيب برهان ما في برهان هل يطابق مقام الاثبات مقام الثبوت ما في برهان هذه قضيه مهمه انا اعتقد هكذا ان الواقع مبين لك تعتقد لك يعني بحسب حكمك بحسب عقلك بحسب إدراكك اعتقادك هكذا لا يعني بأي حرم الأحوار ان الواقع هو إيه؟ هكذا وإن سؤال مهم وخطير ومصيري إن كنت كيف تؤمن المطابقة إن ما عندك هو في الواقع هكذا وهذا السؤال واضح ما يسأله أحد لنفسه إلا الحكماء فقط نعم الحكماء إيه يقول الحكومة اللي دارس الفلسفة ودارس منطق ودارس عارف ما قام بإثبات وإثبات وإثبات بذلك التفريقة بين إثبات وإثبات ما يعرفهش غير الحكيم قولا ما الناس العمالية للناس ما تعرف إثبات وإثبات هي ترى ما تعتقده هو الواقع وتجاهد في سبيله <تصفيق> وطحب الله وتناضل في سبيله لكن الواقعة ما هو يعني ما يستقن أنه هو يفكك بين الاثبات والثبات لذلك ما قلت الفلاسفة أو في مطلب لما يقول عندنا لما هو الإثباتية و لما هو الثبوتية والحكيم ما يكتفي بلمى الإثباتية وإنما يطلب لما ليه؟ الثبوتية عن بورغان، العلم بورغان، هبو حرص <تصفيق> والفرق بين الحكيم وغيره وهذا <تصفيق> وقال لكل إنسان دليل، ما فيه وقت معنوش دليل حسنا محال واحد يعتقد بلا دليل محال الدليل هو الذي يصوغ الاعتقاد هو شيء طبيعي بما أنه أمر حادث ممكن له سبب يعني فيه شيء خلالك تعتقد بهذا الاعتقاد ما هو هذا الشيء اي هذا هو الدليل اي شيء مشهورات مقبولات مظلونات موغمات برهانيات فطرية اي شيء كل حتى الاستخارة حتى المنام حتى كل شيء كل الاعتقادات اللي عليها ادلة ان هو الدليل هو هذا حتى اوسط ومثوا احد ما عنده دليل على اعتقاده لكن هناك دليل صحيح ودليله غير صحيح دليل معتبر ودليل معتبر فإذا فائدة المنطقة وهذه. ولا مطلق الدليل موجود عند كل الناس. ما فيها ما عندهش دليل. ولا كيف حصل الاعتقاد هكذا. <تصفيق> لابد يكون في السبب. واضحهم لا. إذن. هذه نقطة مهمة جدا. إن إنسان ما يلتفت إليه. يكفي الإنسان هو يفرق بين هو هذي إذا التفت إليه الناس. إذا إحنا وفقت إنك تبايل للناس عامية الناس كل الناس حتى من فيهم يصبوا المستقفين. انت بينتون فيهم في مقام إثبات في مقام ثبوت. ومجرد يتوجه إلى يقول لك نعم هذا معي كيف أثبت هذا فتكون هذا مقدمة لجذبه إليه إذن البحوث المنطقية وإلا باب البرهان وهو ثمرة المنطقة ما لما يتوجه إلى هذا الأمر يرى أنه ما يحتاج إلى حاجة إلى البرهان نحن ملتفت نحن ملتصور المشكلة فيه مثلا. تصور مشكلة متقدم على التصديق به ووضح من الله مش شايفه فيه مشكلة يتقسم من الثبوت وإسباب ما أعرفوهش ما حانش يعرف بالأسف الشيء للبعض هنا داخل الحوز هو مشغول بالقضايا العقلية أو قارة منطقة بصورة شيئة واضح من لا فإذن نرجع لأصل الكلام الجهة قد تطابق وقد تخالف لإيه المادة طبعا الجهات أوسع وأكبر وأكثر من المواد يعني أنت عندك جهة زي الإمكان العام اللي يشبهها من الخاص والوجوه أو الامتناء وإحنا ما عندنا في الخارج حال اسمه وفي الواقع جهة يعماد القضيه اسف امكان عام يعني حصر عقلي ده اذا امكان عام بالنسبه لك انت واضح ولا ف الامكان العام ليه سمي عام لانه الامكان العرفي عند الناس اما العام يقول لك ممكن يعني ايه ها, ها؟ ممكن هذا بالصحه بارك الله فيك احسن مو مستوى النسبه ما فهمش غير عمي ما فهمش مستوى النسب حسين ما فهمش لكن في عمو محال يعني ممكن يا عمو محال يعني هم يشمل الامكان الخاص ويشمل ايه وجب الوجود احسن هذا يعني مش مم. ممكن ممكن مش محال مم. ليس وحده هذا عند العامي ببساطه الناس بصوبه العامي العامي يعني عامل يعمل الاثنين وهم عامي يعني هم عام هم عامي ووضع حملها موجود في العرف هذا هو الممكن بالوضع الأول أعمل الممكن الخاص هذا هو الوضع ليه الثاني منقول فلسفي منقول منطقي المناطقة نقلوه وخصصوه هذا شغلهم بعد من حقهم هذا في الاسطلاح ووضع حملها أعمل في الأول لا العرب نوضع كلمة ممكن ووضعها يبقى لهذا الأمر يعني ليس ومطنع مو مستوى هذا أمر هاي أم... <تصفيق> درس المنطق وصول النسبة عليه. ما يفهمش القضايا هذه قضح فالإمكان العامها جهة وليس بمد واضح أم حق الإمكان الأخ الإمكان الاستقبال هذه القضايا كلها وكما سيأتي إنها أكثر من, من المواد فالجهات أكثر أيضا من, من المواد واضح أم له في مواد القضايا وجهاتها مواد القضايا لا يخلو المحمول في القضية وما يشبهه يعني التالي للمقدم نفس الشيء بس نأكدنا على الحملية الشرطي نفس الشيء ان التلازم ها بالوجوب العلاقة بين المقدم ونفس الشيء علاقة هي وما يشبهه يعني التلازم او التصار والانفصال من الوصف الذي يوصف به الموضوع ويوضع معه في عقد الوضع هذا عقد الحمل هو وصف الموضوع إذا الوصف الذي يوصف به الموضوع ويوضع معه في عقد الوضع اكتب عن عقد الحبل سواء كانت موجبة أو سالبة من أن تكون من أن تكون هنا متعلقة بليه لا يخلو المحمول من أن تكون نسبته المحمول متعلقة المحمول من أن تكون نسبته إلى الموضوع نسبة ضروري الوجود في نفس الأمر مش الهيوان هنا في قولنا الإنسان حيوان أو الحجر ليس بحيوان هذا ضروري سواء ضرور ص distinguished. أو ال�ánhانatz بحيوان دعوان أو نسبة ما ليس أو نسبة ما ليس بضروري لا وجوده ولا عدم لا وجوده ولا عدميه مثل ما الا الكاتب في قولنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب أو نسبة ضروري العدم مثل الناطق في قولنا الحجر ناطق بالامتناع او الإنسان ليس بيء بناطق وهذه الأحوال الثلاثة للنسبة تسمى بمادة القضية فجميع مواد القضايا هي إما مادة واجبة وإما مادة ممكنة وإما مادة إيه؟ ممتنعة طبعا هنا في إشارة لابد نشر إليها جمهور المشائين متفق على أنه هذه الجهات أو المواد أهم للسالبة وهم للموجبة لكن الحق والتحقيق وماذا عليه السيد الدماد اومال ان هي مش للحمل. الجهه مش مثل الحمل الجهه ليه للموجبات للايجاب مو للسالب لان الجهه لان ليه لان لا فيه نسبه قطع النسبه في ظرف النقاد فيه لكن هو في النتيجه ما قطع النسبة فكيفيه كيفيه ثبوت المحمول مو كيفية عدم ثبوت المحمول للموضوع كيفية ثبوت ما في في الإيجاب لا في السالب ادي نقطه على خلاف مشهور اخواننا المشايخ أني لا الجهة تعمل expressions not to be seen for the proper improving of our not be in الحكمية وده كما أن الحمل والنسبة الحكمية أولاً وبالذات للإجابة وسنين وممت示 well Are18 مع Plan zijn كذلك الجهة أولاً وبالذات للإجابة وسنين ومع Arabad ليه لل قطع النسبة قطع النسبة المكيفة إذا هم يقول الإنسان وظب الى حجر مثلاً بالإمكام وده انا عنده يقول لا ليس بحجر الجهة برعن سلب الحجرية الممكنة عن الايه حسن هو في نفسي ليس له جهة ليس الانسان حسن ليس له جهة ما في داع التكلف جهة هو لانه داخل على السلب سلب اللي عندما يسلب المحمول عن الموضوع يسلبه مكيفا سلب امكان الكتابة عن... اسف امكان الحجرية عن الانسان ليس كذلك هذا واحد كما أنه ليس له حمل وإنما يسمى حملية سالبة حملية سالبة بالعرض نفس الشيء ليس له جهة لأن الجهة كيفية الحمل واضح ملا وعندما يقطع الحمل يقطعه مكيفا بجهته واضح فتيحفظها عنها ما زاب عليه من الشيء مصيح الحق هو هذا. ثم قال واعلم أن المادة غير الجهة فإن المادة هي تلك النسبة في نفس الأمر فإن المادة هي تلك النسبة في نفس الأمر وتسمى بالنسبة الثبوتية وأما الجهة فهي ما يعتقد ويصدق به عند النظر في تلك القضية من نسبة محمولها إلى موضوعها سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ وسواء طابقة المادة أو لم تطبق طبعا التلفظ بها أفضل أفضل بل أحوط وجوبا <تصفيق> لماذا أحوط وجوبا لأن أنت الإنسان العاقي الحكيم تقوله الإنسان كاتب هذه القضية صادقة ولا كاذبة لو كان عاقل مداقق ماذا يقول يقول لا أعلم يقول لا أعلم إذا يقول تقول كاتب بالضرورة فهي كاذبة بالإمكان فهي صادقة وما شدرنا بالله عليك شدرنا ابنيتك أنا كل يعلم الغيب يقول الله وانا كيف اعرف احبان تقول الانسان كسا الله موجود. ما ادري. موجود بالامكان جاذبة. بالضرورة صادقة. واضح انسان. واضح? فزيك? يقال ال ال ال ال عدم الجهة مغلط. يا ما ادري انت? عايش تبني عليها بعد تجعلها الصغر بنقرها طلع النتيجة. واضح اخرى. اختلف. فذكرها افضل والاحوض. واضح هذه نقطة مجددا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم اللهم الذي كان فيه قرائم حالية قطعية بعد أن أعرف أن كاتب أنا أعرف يعني قرائم حالية موجودة واضحهم لا أما الأولى الذكر القضية ولا سمو أو لا تصير مغلطة بعض ذلك عليها ويساويتها صغرى أو كبرى تصير مشكلة واضح كما تقول لي ذلك مسكورة وقال مسكورة لكن الأولى الأحوال ذكرها وذلك لأن إذا وجدنا قضية مثل كل جيم لا يمتنع أن يكون باء فإن نفهم ونتصور منها أن نسبة با إلى جيم هي النسبة المسلمة بالإيه؟ بالإمكان العام واضح من لا؟ كده. لا يمتنع يعني يعني ممكن بالإمكان العام المتناول للوجوب والإمكان الحقيقي على ما سيأتي في بحث الامكان. وهذه النسبة ليست بمد موجودة في الواقع وليست هذه النسبة في نفس الأمر شيئا جامعا للوجوب وليه والمكفل هي واجب هي ممكن لا, سل... لا يمتلع أن يكون الإنسان كاتب هي في الواقع ممكن طيب. بل هي أحدهما بالضرورة وبذلك ظهر الفرق بين تلك النسبة في نفس الأمر التي هي المادة وبينما يعتقد منها بحسب ما تعطيه العبارة من القضية التي هي الجهة واضح حملا واضح طيب البحث الآخر جهة القضايا والفرق بين المطلقة والدورية بحث الموجهات بحث المهمة والدورية ولكن في كتب المنطق المشهورة كثيرة أعطيها أكثر من حقها ودخل في مباحث تفصيح نحاول هنا شوية نأخذ ما له الثمرة أما التفاصيل والتشقيقات ومشاء الله مفصلة في الشفاء في الإشارات في كتب المتكلمين الأخرى فاحنا نأخذ ما قل ودل في هذه القضايا العديد يتعمق عليه يراجع ويكونه ما مشكلة بقضية بالتقسيم الاول لقول اما تكون مطلقة او موجهة اا او اه ركز معي اما مطلقة او ايه أو موجهة. طيب مطلقة يعني مطلقة عن ايه عن الجهة مطلقة او موجهة موجهة عن ايه يعني لها جهة يعنيان كان في جيهة الان وليان في المادة في الجهة هما اسكورة الانسان كاتب هذه قضيه ايه مطلق ولا موجه مطلق اللي سكتب الامكان موجه وموجه بينهما ملك وعدم احس ليه لان شانيه الاتصاف شوه الانسان كاتب من شان يصير ممكن واضح ولا في بلا شك بحسب اللحظ بحسب الاعتبار العقلي بينهما ملك وعدم لكن بلحظ الصدق يعني بلحظ المصاديق اه احسن الموجهه المطلقه انت لا بشرط ولا بشرط عام مش شرط شيء واضح ولا فيعم يعم كل ده ممكن تكون هذه المطلقه هم واجبه او ممتنع او ممكن واضح ولا لا بشرط مسكوت عام في لحظه التناول تناول المصادقه ما بالحزم مفهوم لا هذه مقيده وهذه مطلق على القيد او هذا اسمه بينه هذا التقابل العدم والملك واضح ام التفت ناتي الى القضيه اللي هي هذه المطلقه العامه واما تكون موجهه طيب موجهة هذه اما ضروريه او لا هنا المقصود بالضرورية هنا الضرورة الذاتية او لا تشمل اما ضرورة بغير دوام او دوام من غير ضرورة المناطق قسمه انحاء الضرورات الى ست انحاء نشوف انحاء الدورات لو حد نجح بحسب الجهه اول شيء الضروره الازليه يعني ا ب بالضروره الازليه يعني ب ثابته ل ا عقبالك دائما وابدا دائما وابدا بلا اي قيد اخر واضح حملى بلا اي اي ايه لا بشرط هذه اسم الضرور الأزلي الله موجود يعني دائما الله عالم الله قادر ضر هذا كان الموضوع دائم الوجود دائم الوجود لذاته بذاته في مقام الاله سبحانه وتعالى او تكون ضروره مشروطه المشروطه هنا على عدد اقسام خمس اقسام اول شيء توجه مشروطه ما دامت الذات موجوده مثل ماذا مثل الانسان الناطق الانسان حيوان مأدمة الذات ايه؟ موجودة مو مطلقة. لان الذات ليس لها دوام. واضح. لا باللحظة التقرر وباللحظة ايه؟ الوجود. الاشخاص الموجودة ده عمرو بكر. زيد, زيد اذا مات ما صار حيوان بعد. انتفت الحيوانية مقوم لزيد اللي هو هنا الان ازيد إذا, اذا انتقل يا رحمة الله مو حيوان بعد. حيوان يعني حي جسمه النامن حاسبه تحرب ليرادة ما هو مو ينتفي بعد. ويقع يصير جوزة وين حساس ومتحلها حس ولا حركة احسن انتفت الحيوانية فلذلك البلد نعم ما دامها ايه حية ما دامها يعني موجودة طيب هي اسمها الضرورة ايه الذاتية يعني بشرط وجوء ايه ما دامت الذات موجودة وفي ضرورة غير ذاتية هذه الضرورة المشروطة تنقسم الى ضرورة ذاتية او غير ذاتية احنا نقسمنا اول ضرورة ازالية وغير ازليه واضح انا اكتب لكم هنا لا باس شوف الضروره التقسيم الاول نكتبها له هنا شفتوا وجه اما الضروره اول شيء ازليه وغير ازليه هاي تنقسم الى ذاتيه ما شاء الله هاي طبعا مشروطه على مشروط شيء هذه لا بشرط شرط شر. ذاتيه وغير ايه؟ الذاتية. الذاتية مدام العجوز موضوعه. طيب الغير الذاتية تنقسم اليه؟ بشرط الوصف. ليه اسمه بشرط الوصف العنواني للموضوع. وبشرط الوقت المعين. وبشرط الوقت غير المعين. و بشرط الليه احمول كم صار واحد اتنين تلاتة اربعة واضح على التقسيم الكل للضرورات للضروريات واضح بشرط الوصف يعني بشرط الوصف العنواني يعني دخول الكاتب متحرك الاصابع بالضرورة مدام ايه اه مدام كاتب مدام كاتب بشرط وإذا الإنسان هو دايباً كاتب فصير ضرورة بشرط الوصف أنا أنا أصاب عم والكاتب يعني أنا تقول الكاتب متحرك لصاب بالضرورة يعني دائماً بالضرورة لكن إيه؟ ما دام كاتب ما في كاتب أصاب عم واضح ملا؟ ها الوصف أول متحرك متغير مدام متحركة أنا مدام متحرك إذا تحركت أخرج من قوة مشرط الوقت المعينة كخصوف القمر القمر منخسف بالضرورة لكن لا دائما موما دعم دا وجود ذات لا موجودة ما فيه الخساف لكن عند توسط الأرض بينه وبين الشمس موالحم لا هذا بالزمان مواصفة هذا التفت ظرف هذا زماني هذا مواصفية هذه موما قمرا لا في ظرف توسط الأرض بينه وبين الشمس ضرورة معينة. كل سنة كل عشرين سنة موجودة في التقويم. مواضح ملا اذا توصلت الارض في هذا الزمن. بسمها حينية. ضرورة حينية معينة. في ضرورة حينية ايضا لكن غير معينة بس التنفس. قال متنفس بالضرورة مواضح ملا في زمن ايه? في زمن تنفسه باعا. في زمن لكن في اوقات معينة بس اوقات غير مو في زمان تنفسي. في وقت لا بعينه. تختلف انت الان واحدة اللي جالس غير البيجري بيركط نفسه شو مثلا. انت مو, مو كل واحد مثلا في زمان معين لا. مو كنت تنسى التنفس. شو ما تاخد نفسك. مو اضعم لا مضطرب. مو يعني ماشي هكذا مثلا كالساعة. عقارب الساعة ليس هكذا. فغير منتظم التنفس. في, في ضروري في بعض الاحيان لكن لا على التعيين. احسن هذا الانسان, الانسان متنفس بالضرورة. يعني في بعض الاحيان لا على التعين. اما القمر لا على التعين. اوقات معينة معروف عند التوصي يعرفها الرياضيين ويحسبوا كل قارن مائة سنة يعرف. اوقات ايه? خصوا في القمر. انسان متحرك بالضرورة. لا زي ده متحرك هذا. وصف الحركة ايه? وصف هذا موصف هذا الظرف زمان. معينة وغير معينة. بشرطة محمولة سهل بعد. الإنسان الموجود مداما موجودا ما قابل من ضرورة بهذا واضح من عبدالبادهيات واضح من لا بشرط المحمول يعني المحمول ثابت بالشرط ايه ثبوتي هوني تحصيل حاصل هذا من الضرويات هذه هذه أيضا ضرورة المائي بشرط ايه المحمول هذه كلها غير الضرورة ذاتية من ليش يعني غير ذاتية؟ إنها غير ذاتية إنها مو مدى الكاتب ومتحرك الأصابع كاتب على الانسان بالدروزه فيه شرط المحمول فين الموضوع موجود لكن ما دام المحمول موجود المحمول موجود ما دام موجود ثابت ما دام ثابت اما الاخر الدروزه فيه بشرط الموضوع وجود الموضوع احسنت ده سؤال جيد ما تخلصش بينها تعالى اما جاي فيه. يعني كل شيء بالفهم ما درست ما جابش ما جيبه كل شيء بالتوافق والاتفاق كل شيء بالإجماع سيعملين هيروس مو عندي شيء هو غير أسكت متعبديات كل شيء بالإجماع شمع الفطرة الإنسانية تفضل شكرا تتفضل بالمثال بشكل روص ما دعم الإنسان ما دعم الكاتب المتحرك العصابة بالضرورة بطعم كاتبا إيه كاتب الجن المقصود بالكاتب لان العالم في اجهزه مثلا ان الانسان يتكلم وهي تطبع له وبالتالي يطلع يقول هذا كاتب الكاتب ماذا بنسافت تقصد يعني هو موجود وبيكتب هكذا يعني كذا العرفيه هذه الكتاب قصدك اليدويه, افر اليدويه. عام أرستو هذي. يعني ما تفرشيت ويحصل في اليدويه ما كانش هذا موجود عام ارسطو هذه يعني ما كانش في طاب ولا كان في كمبيوتر ولا حاجه كاتب هكذا وعات اللي بتكتب تكتب لا مثلا الامر بقى كده انه واحد يتكلم مثلا والجاز مو بيكتب مو كاتب بالله عليك شعوره انه كاتب شيخ واحد بقول لك ان اجيب لك العوارض بقول لك شغله تقول لي هذا من كاتب يقول فلان لا لا اذا واضح الكاتب اللي هو الكاتب بعد اللي هو العرف المعروف واضح بقلم او طيب واضح ام طيب اكتفيت هنا درستوا في التعريف الاول كتب قال القضية إما مطلقة أو ضرورية أو, إيه؟ أو ممكنة هذه العبارة الموجودة في كتاب التعليم الأول القضية, القضية. إما مطلقة أو ضرورية أو, إيه؟ ممكنة أو ممكنة وقع اختلاف هذه كانت, كانت مدعاة للاختلاف بين تلمذة أرسطو من بعد الذين جاءوا من بعد في معنى تفسير هذه العبارة ما معنى المطلقة يعني الاختلاف وقع في معنى المطلقة وما فسر والمطلقة مضغوطة جدا مدعم له وجدت التعليم الأول عنده وقع ذلك الاختلاف بين التلمذة من؟ المعلم الأول كل واحد تفسير ليه؟ المطلقة ما هي وقع الاختلاف لا الاختلاف يحسب بين اصحاب الانبياء بين اصحاب الفلسفة وهم اختلفوا بعد ما جاءهم الهدف ووضع عملة وقع الاختلاف ما هي المطلقة عادة سامستيوس من تلاميذة مين تلاميذة مباشرين لا مباشر تلاميذة مباشر سامستيوس وصوف سوف هو متأخر بعد قال يقصب بالمطلقة هنا يعني ايش يعني يعني العامه هي ليه لا موجهه يعني فاصل القسمه الاولى ان القضيه يا اما مطلقه واما ايه موجهه ايه ضروريه او ممكنه ضروريه ضروريه عن الضروره الذاتيه اذا اطلق الضروريه ووقع واحد ينصرك على الضروره الايه تاتيه واضح ضروره ذاتيه او ممكنها يعني ايه؟ يعني ليست ضرورية بالضرورة ليه؟ الذاتية ليست ضرورة بالضرورة ليه؟ الذاتية لكن ضرورة ايه؟ مشروطة غير ذاتية بعد تشمل الـ الـ الـ الـ الـ الوصفية هذا كل باقي هذا كل هذا غير ذاتية؟ اذا القضية اما موجهة او, أو مطلقة عامة او ايه؟ موجه وموجهه اما دوريه او لا واضح عم لا ودوريه قد ذاتيه ممكنه يعني تشمل ايه يعني نعم الـ الـ الـ اما دوريه او تكون ايه ممكنه ذاتيا دور ذاتي واضح عم لا ممكن الاسكندر افروديسي لو متاخرنا من افضل صراحه ارسطو القسمة الأولى هكذا القضية إما فعلية أو أو ممكنة يعني ممكنة بالفعل أو بالقوة يعني التقسيم الأول, الأول قسموا القضية إيه الإما فعلية أو إيه ممكنة ممكن يعني يعني بالقوة معنا آخر بعد هذا والفعلية الفعليه اذا اذا الفعليه هي المطلقه هي ليه اذا يعني مطلقه وادي قسمها ليه؟ اسف اسف, آسف, آسف <تصفيق> لا نعم هي هنا قسمها الى مطلقه وضروريه يبقى عندنا اهي مطلقه دوريه ممكن بس مطلق انا سيب مطلق عن ايه عن الضروره مو, مو عن الجهه اه مطلق عن ليه عن الضروره مو عن الجهه واضح لا ففي نتيجه احنا خرجنا بقسمه ثلاثيه يعني قسمه ثلاثيه لكن انا ظهر مطلق صارت موجهه هنا موجهه موجهه مطلقه خليك محطيبا هنا ادي موجات سير موجهه متتصله دوريه ممكن ممكن نقسم للموجه لو ليست قسم ضروري ولا مفروش هنا احسنت قسميه الفعليه بقسميها طبعا لا لا اللي بس انت بالفعل وبالامكان بالقوه بيسموه هو هذا يسير اصلا غير الـ لان الـ الـ اذا القضيه عاده إذا في الاطلاق يتنصد آسف الفعلية ما سيقول إنسان كاتب يعني بالفعل كاتب مو سيكون كاتب لأن إحنا حملنا هذا أرضية قضية قضية ممكن تصير كزة وسى الصديقة لأن كل شيء ممكن تصير أي شيء يعني نطفضوا إنسان بالإمكان على الإمكان اليست يعني يمكن أن تصير إنسان نطفى إنسان هذا. حتى الحجات حتى التراب تقول الطراب يسير إنسان من التراب خارقه من التراب واضح من لا ولكن يعني الحياة الإنسان كاذة واضح إني عندما أقول كذا كذا ألف وقوة. فهو قسم هذا حمل الإمكان هنا إسكندر عليه اللي بالقوة. وقصيبه يصير إيه؟ وقصيبه يصير بالفعل. وفعل يصير مطلقة دورية دورية ومطلقة عن الضرورة. فصير عندنا مطلقة دورية. فهنا حزث التفسير إسكندر مطلقة يعني مطلقة عن الدورة وفي تفكير سامستيوس وصافرستوس مطلقة مطلقة عن إيه؟ عن الجهة. واضح حملة يعني مطلقة العام. هذا هو وقع احتلال بينهم. <تصفيق> والعبارة, والعبارة حسب الظهور تحتمل الليه <تصفيق> الامري نعم ابن سينة بميلا اسكندر يرى ان هو هذا الاصح مثلا اخرض المراد مثلا حسب بالله المهم هذا امر سهل واضح له فاحنا هنا عندما نقسم القضايا قسم الاولى قلنا ازالية وغير ازالية اللي بسمهم الشروط ومشروطة إما ذا إذا مشروطة ذاتية ما دم وجود الزاد أو غير ذاتية بهذه الأقسام من الخمسة الموجودة واضح ملاه وفيه إطلاق أيضا معناه فيه مطلق عن الجهة للمطلقة العامة فيه مطلقة له عن الضرورة إما تقول ضرورة أو لا ضرورة واضح ملاه طيب ماذا ما قلناه توجه قال بعد وضوح معنى جهة القضية نقول إن الإطلاق في القضية يقابل التوجيه تقابل العدم والملكة كما قلنا المطلقة العامة هنا فالمطلقة هي القضية غير الموجهة التي يمكن في حقها التوجيه ولكن قد تعد من الموجهات يقول مطلقة من ضمن الموجهات يقول مطلقة يقول هذا من المقول السلبع حملية نفس الشيء العرض ووضع حملاء فهذا ليست موجهة بالعرض عثم شأنها أن تكون موجهة ولكن قد تعد من الموجهات يعني المطلقة مجازا كما سميت السالبة حملية مع أنها لا حملة فيها واضح حملة هذا إذن سميت موجهة برغب أن لا جهت فيها وعليه فكل قضية أما أن تكون مطلقة عامة الإطلاق وهي التي يبين فيها حكم من غير بيان ضروته أو دوامه أو غير ذلك من كون حين من الاحيان كالحينيه او على سبيل الايه مثلا مسكوت عنها على سبيل الامكان يعني لا دوام ولا ايه ولا ضروره, ولا ضرورة. وإما أن تكون قد بين فيها شيء من ذلك ما هو الغبين يعني وجهت وجهت اما ضروره اكتفت واما دوام من غير ايه ضرورة ذاتية أو دوام من غير ضرورة مثل بعض بيقولنا البعض للجسم الإنسان الأبيض أو الزواج للأسود دوام من غير إيه ضرورة أو الحركة للفلك حتى نفس الشيء دائمي لكم لا ضرورة وإما وجوب من غير دوام وإيه وضرورة مثل الكاتب دي ليه ما دوره غير دوام وضرورة هنا وجوب من غير دوام وإيه إسمار بعض الأحيان يعني يعني من غير درورة ولا ضرورة ذاتية كما تكون ضرورة حينية ضرورة رصفية ووضحهم لا من غير درورة ولا ضرورة ضرورة بعد ثم إن الضرورة التي تقابل المطلقة عامة التي تقابل المطلقة عامة الاطلاق قد تكون على الاطلاق الملازم للدوام كقولنا الله تعالى حي ووضحهم لا بدون أي قيدة أو شرط هذه. اسمها الضرورة ليه؟ الله تعالى حي بالضرورة يعني دائما وابدا وضع حملة وقد تكون معلقة بشرط يعني مشروطة هذه ما أول شرط شرط الذاتي أو إيره الذاتي التقسيم الأخرى هذا والشرط إما دوام وجود الذات يعني مدامة الذات موجودة مدامة الذات موجودة مثل قولنا الإنسان بالضرورة جسم ناطق وَلَسْنَ نَعْنِ به أَنَّ الْإِنْسَانَ لَمْ يَزَلُ وَلَا يَزَالُ جِسْمًا نَاطِقًا لا هو حادث بعد ذلك هذا كاذب على كل شخص إنساني وكل وعده كذا كل إنسان يزيد عون بركانه ولو يزال أب أبدي صرمدي لموها كذا واضح بل نعن به أنه ما دام موجود الذات إنسانا فهو ايه جسم ناطق وكذلك الحال في كل سلب يشبه هذا الايجاب السلب قلنا على ازاله اللي ما محتاج بعد ما اخصص له بحث مستقل هذا الضروره المنطقيه نعم الضروره المنطقيه اه ياتي في اي تفصيل الضروره المنطقيه ولا في كل الاقسام يعني هذا ياتي في البرهان بعد يعني الاقترانات الضروره ممكن مثلا من الضروره في ضروره البرهان ان شاء الله مقدمه بالضروره هذه يقول ضروره الصدق من ضروره الجهه يعني الإنسان كاتب بالإمكان تقول بالضرورة يعني ممكن الكتابة بالضرورة ضرورة الصدق نعم ضرورة منطقية تنصرف إلى ضرورة الصدق ويعني بالضرورة المحمول ثابت الموضوع بكيف معين كما هو عليه في نفس الأمر وضع ملا هذا ضرورة الصدق وذلك غير قابلة لأنها تتغير يبقى الإنسان دائما وأبدا ممكن الكتابة والعمل اذا انت احنا اذا الجهة جزء المحمول تصبح كل القضايا اهي ضروريه بعد لو قلت الانسان كاتب تقول لكن لو ممكن يكتب ليه بالامكان ولا بالضروره ممكن كتابه بالضروره احسن والله دور المنطق احسن دور الصدق واما يا دوام يعني دوام ما دام الموضوع موجودا او اما دوام كون الموضوع موصوفا بموضع ما يعني مشروطا بالوصف العنواني كالكاتب ما دام مثل بس قولنا كل متحرك متغير أو كل كاتب متحرك الاصابع في وليس معناه على المتغير متحرك حيوان انسان قط حملان او فواذا له الطير اعرض عليه فما دام متحركا متغير اما متغير بعد وليس معناه على الاطلاق ولا ما دام موجود الذات لا على الاطلاق الدور الذاتية. الضروره الازليه ولا ما دام موجود الذات كضروره لا لا هذا ولا ذا بل ما ذات المتحرك متحركه وفرق بين هذا وبين الشرط الايه هذا كلهم لا هذا كلها مشروطه ولكن هنا اصل الذات وضعت ايه مدى ما دام الذات موجود الانسان اما هنا امر عرض على ما دام كاتب وفرق بين هذا يعني بين الضروريه الوصفيه وبين الشرط الأول يعني دورة ذاتية لأن الشرط الأول يعني دورة ذاتية وضع فيه أصل الذات وهو الإنسان هنا وضع الذات بصفة, بصفة تلحق الذات بصفة تلحق الذات وهو متحرك مدى متحركة فإذا متحرك له ذات وجوهر ويلحقه أنه متحرك وأنه غير المتحرك يلحقه أنه متحرك وغير متحرك مغير وغير متحرك طيب وليس الإنسان والسواد كذلك ووضحه الله وليس يلحقه أنه متحرك وغير متحرك وليس الإنسان والسواد ما ده ساديده كذلك نوار <تصفيق> شويه فيها صار خطا خلينا نشوفها هذه حتى انااول اشوفه في الاشاره او شرط محمول او وقت معين شرط محمول هنا الانسان كادم ما دامه كاتبه واضح الانسان ابيض ما دام ابيض او وقت معين كما كسوف كسوف الشمس خسوف القمر او غير معين كما في اللي ايه للتنفس مو للنفس للنفس او للتنفس للنفس مو مشكلة للنفس فجميع اقسام الضرورة ستة واحدة مطلقة وخمسة ايه مشروطة وهذه الخمسة فيها وعدة ذاتية واربعة غير ذاتية وعدة حملة طيب واعتبار هذه الاقسام في جانبي الاجاب والسلم واحد غير مختلف الا في شرط المحمول يعني شيء طبيعي أنت تقيسي الإجابة على إيه؟ السلب على الإجابة بعد ما يحتاج بها هتقول السلب أصلاً ليس له إيه؟ جهة إلا في شرط بنحمول طبعا تقول الإنسان كاتب مدام كاتب مو كاتب بالضرورة مدام ليس كاتب ما يصير هنا لأحسن السلب فقط أستثناء إن شرط بنحمول لا يمكن أن يكون إلا مجبان فإنك إذا قلت زيد ليس بكاتب مدام كاتبه لم يصح واضح؟ بل انما صح اذا قلت ما دام ليس بكاتب وحينذا نصير فيه السلب جزءا من المحمول فكانت القضيه موجبه سالبه يعني قلت الـ الـ اذا قلت ما دام ليس كاتبه يعني حملت ليس كاتب عليها ما دام ليس مجابة بعد فكانت القضيه موجبه سالبه المحمول لا سالبه محصله واضح ولا المهم هذه شرط المحمول ليست الا في الايجاب فقط ثم <تضح> يعني هذا مقارنه ومقايسه توجه بين الضروره الذاتيه والضرور الازليه شوف بلا شك ايضا بالحظ الاعتبار بين الضرور الازليه والضروره ال الضروره الذاتيه هذه بينهما تقابل يعني هذه لا بشرط ودي بشرط شيء هذه بشرط شيء وهذه غير مشروطه يعني ااا الدروب الشرط الاول احنا عندما ننظر لا بس لا ما زال بحثنا اخر عندما ننظر الى ال... اذا نظرنا بالشرط الاول هو بشرط وجود الذات بشرط وجود الذات نحن بشرط وجود الذات اذا اخذتها لا بشرط يعني امن يكون وجود الذات دائم قوي او لا دائم الططور الذاتية عندما يقول الإنسان عاصل ما دام او الذات .ülحكي هذه مشروط بيوael الذات إذا أخستها لا بشرطة عن يه؟ عن الدوام و دوام ها هذا بهذا الاعتبار يعني لا بشرط عن الدوام ضطور لا بشرطه عن الدوام و دوام نسبتها ايه؟ نسبه الضرر الازالية مساوية عم أخص عم أحسان يعني ضرور الإزالية بشرط الدوام دائم اما هنا اعملها مش واضح ام اما اذا اخذتها لا بشرط الا دوام ضروره ذاتيه مشروطه بشرط ما موجودا بشرط ان يكون دائما واضح ام صار ايه العلاقه بينهم هنا وفي الواقع ايه تباين هذا بشرط الدوام وهذا الشرط ليه اللي دوام وده حملا ولكن باعتبار الضرورة تصير الضرورة هنا كمعانا نعام يعوم الضرورة الذاتية وضرورة أزالية فيصيره أخص منها أخص. نفروض لأنها ضرورة بشرط الدوام وضرورة بشرط ليه عدم الدوام فبشرط شيء وبشرط لا وكلو تحت ايه بلحاظة الضرورة العامه عام العامة. من هما الضروره عام من من لا بشرط الضروره عام انها تكون بشرط شيء وهو الدوام او بشرط عدم الدوام فيصير هنا الضروره الذاتيه والضرور الازليه معنيان اخص تحت الايه الضروره واضح ولا معناها العام هذا ما يريد ان يقوله هنا فاذا ترى تاخذ الضروره الذاتيه اللي هي ما دام وجود الذات موجوده اما لا بشرط تصير عامه الضرور الازليه ولما اخذتها بشرط لا يصير بلحاظ يعني بشرط علمه تحت تحت الضروره العامه ده تحت الايه, تحت ده بشرط بشرط تحت الإيه؟ يقول والضروره بشرط الاول يعني بشرط الذات كان بالاعتبار غير وان كان غير الضروره المطلقه التي اللي قلت فيها إلى شرط التي كذلك مغيرة لها هذه لا بشرط وهذه بشرط بشرط هذه بشرط على الأقل بشرط, بشرط ولا بشرط وبشرط فمينهم التقابل فقد يشتركان أيضا في معنى في يعني في معنى ما اشتراك الأخص وليه؟ والأعام أو اشتراك أخصيني تحت أعام هذه اللي احنا قلناها تحت عام لا بشرط عن الدوام ولا دوام اخصين تحت عام اذا اخذناها بشرط عدم الايه الدوام يصير بشرط لايه وشرط شيء او اشتراك اخصين تحت عام اذا اشترط في المشروط الا يكون للذات وجودا دائما هذا الشيء الثاني هو اخصين تحت ايه تحت عام إذا الشرط في المشروط يعني الدرورة الذاتية ألا يكون للذات وجودا بشرط ألا تكون دائما طب ما الذي يشمعهما؟ الضرورة وهم يشتركان فيه يعني إيه بالضرورة الأزالية والضرورة الذاتية هو المراد من قولهم قضية ضرورية كلاهما قضية ضرورية تنقسم إلى ضرورية بشرط الدوام ودورية بشرط عدم الدوام ما هنده شروع أخص يصبحان أخص أخصين تحت ضرورة طيب. ثم يقول وأماسائر هذا كل مشكلتك كان في الدروره الازالية والذاتية لكن سائر انواع الضرورة فهو من المطلق غير لرأة غير الذروري متلق السنية مطلق عن إيه عن الضرور الذاتية لو كان كنا مطلقة هذا كف explicان معنى الثانية Hoe ايه ما معنى goes git يعني مجرد على الذرة الذاتية واضح من عن الجهاب وأماسائر ما فيه شرط الضرورة والذي هو دائم من غير ضرورة يعني لو tanto كان ما فيه شرط الضرورة اما تكون غير الذاتية والذي هو دائم غير ضروري فهو انه فيه غير ضروري وفيه ضرورة من غير دوام طبعه هي الدرورة الدرورة غير الذاتية الدرورة غير دوام يعني اربع من اول أصفيف تحت او دوام من غيره ضرورة لان هذه الاشياء كلها وضع حملاء مغلط نظر عن هي هي تجد انها هي تكون يعبدون الاشتراطات هذه كلها ممكنة او تكون دوام من غير ضرورة فهو اصناف المطلق غير الضروري المطلق غير الضروري يشمل ايه يشمل هذي الدرورات الكامة الخمسة الغير الزاتية <تصفيق> والدوام غير ايه غير الضروري مش البلد للابدة والسود الاسود وضع حملاء يقول حركة للفلك وأما مثال الذي هو دائم غير ضروري فمثل أن يتفق لشخص من الأشخاص ايجاب عليه أو سلب عن صحبه ما دام موجودا ولم يجب ولم يكن يجب تلك الصحبة ما في ضرورة ذاته كما أنه قد يصدق أن بعض الناس أبيض البشرة ما دام موجود الذات أريد كذلك وإن كمو بشرط الوصف بعد وبشاط في الوقت مثل اقسام الضره غير الذاتيه لا ابيض ما دام اظن دا موجود الذات هو ابيض مثل مثل طامله الثلج ما دام مو بالضروره مثلا انا باصدق ان بعض الناس ابيض البشرة ما دام موجود الذات وان كان ليس به بضروريه ومن ظن ألا يوجد في الكليات حمل غير ضروري فقد أخطأ هو يقول إن الحمل الضرور غير الضروري يعني غير الضروري ضروري ذاتي أي واحد مضرور ضروري ذاتي فما يضرش من كل كل ألف باء لابد أن يضروري ذاتي إنها كله كله أفضل كلها مضروري هذا مضروري نحن ممكن نقول آآ مثلا آآ آآ كل الكواكب لها شروق وغروب دائما وغروب لك من حيث هي أجسام لأنها ضرورة ذاتية بينها وبين الحركة حركة مو ثابتة لها ضرورة ذاتية عارض عليها لكن دائما كل الكواكب لها طولة وشروق وغض بلا ان تكون هي ضرورة ذاتية دوام بغير ضرورة وكلية فإحنا عندما نحصل الكلية في الضرورة الذاتية ليس بصحيح قد دا كلية دائما بلا إيه بلا ضرورتتية ومن ظن أن لا يوجد في الكليات يعني القضايا الكلية حمل غير ضروري يعني اكتب دوام غير ضرورة فقط أخطأ فأنه جائز أن يكون في الكليات ما يلزم كل شخص من, من الكليات إن كانت له أشخاص كثيرة إجاب أو سلم وقتا ما. مثل ما الكواكب من الشروب والغروب والنيرين مثل الكسوف أو وقتا غير معين مثل يكون لكل إنسان ما من التنفس هو ما يجري مجرأة هذه مضرورية هذي. مضرور ذاتية وغضحم لها مطلقة عن الضرورة لكن دائمية ما دام الوقت معين او ما دام الوصف وغضحم لها الموجود ثم يقول والقضايا التي فيها ضرورة بشرط غير الذات يعني نحكونا على أثناء الوصفية والحينية وشرط المحمول فقد يخص باسم المطلقة لا بأس بحسب أحد تفسيرات تلميزة أرستو نقول المطلقة مو المطلقة عن الجهة مطلقة عن إليه؟ عن الضرورة الذاتية وقد يخص باسم الوجودية أيضا هذه المسطلحات كلها كما خصصناها به وإن كانت لا تشاح في الأسماء ما هي الوجودية؟ هي التي أحد هي التي إما تكون ضرورة من غير دوام أو ضرورة ضرورة يعني غير ذاتية من غير دوام أو دوام غير ايه؟ غير أي ضرورة هذي مسمى الوجودية في عرض الضرورة الذاتية واضح من لا؟ طيب يعني المحمول موجود للموضوع بلا ضرورة ذاتية اسمى ايه؟ وجودية احد اقسم اللي ايه؟ الوجودية حياتي بعد ذلك في المستقبل ان مصطرحات الوجودية اللي هي ثبوت المحمول للموضوع بلا دوام ولا ضرورة مسي الانسان الانسان كاتب. اسمه وجودية. يعني لا دوام ولا ايه? ولا ضرورة. لكن هما سمناها وجودية ثانية وجودية عام تسمى الدائم غير الضروري ايضا. اما الثانية ده الذي هو انجرد عن الدائم وعن الضرورة معامل. هيسمى ايه? وجودية دي مصطلحات. قال لا, لا تشح في الاسماء المهم تكون معنى واضح عندك. واضح ام لا ايه شرط الدوام وضرورك وضام لأي قضية عميلة. احيب. احيب. يعني واص قضاير مرضيه قضاير علميه لابد من التوفر في غدد الشكمه صح ما هي الضروره نقصد بيها ايه يعني قضاير علميه لابد ان توفرها غدد الشكمه التوار طيب ضروره هنا ضروره قضيه الغدد طيب ممكن تكون ضروره ذاتيه اذا نقول ضروره من غير ادواء او ضروره من غير ضروره هنا الضروره غير الذاتيه نعم، ولو ما هدومن الضرورة الذاتية كل قضيه إما تكون ضرورة إ Bronze aux à kg من غير إ? ياigة ضرورة ذاتية يعني ضرورة غير ذاتية له مو ساتية الضرورة غير ذاتية ضرورة زيتية مثل حينية مثل مصفية موaniaUB seg على ذات؟ فإن عنا أكون ضرورة ذاتية وحصل درورة غير ذاتية ولوând بلا أي? وضح ملا Мы поставим جاهة الامكان. احنا هذا سهل. شوف تواجهة. بعد ما فرقتنا بداية المطلقة بالضرورية. هذه اقسام الماضي كلها. اقسام الضرورة. احنا نقول الامكان اولا اما يخصب به بالوضع الاول. الامكان العام يعني ما ليس ايه? بمحال. ما ليس? بمتنى يعني يساوي سلط ضرورة الايه? العدم. كذلك? بسبب الامتنع. يعني ضرورة العدم. سلب ضرورة العدم وهذا هو الامكان هذا هو الوضع الاول الوضع الثاني ما هو نقض الخاص الامكان الخاص الامكان المة يعني سلب الضرورتين ومو فقط ضرورة الاعدم ضرورة الوجود والعدم تصير ممكنة وذب اللوزة الماهية من حيث هوي هي واضح ملا لدينا امكان عام لدينا امكان ايه خاص. الامكان العام يدخل فيه الايه? يدخل في ايه? <تصفيق> الامكان والوجوب. يعني ضرورة الوجوب احسن. اه. هناك من يشكل يقول ليش انتو خلطوا كذا يدخل فيها اذا الامتنع. لان الضرورة اعام منه تكون الامكان اعام منه يكون. هذا سلب ضرورة لعدم. قد ايضا يشمل ايضا سلب ضرورة ليه? الوجود. نقول له لا. العمي لا يقول ممكن يقصد مو محاة. يعني يقصد سلب الضرورة الليه العدام? من يقصد لهactic ما الواجب. يقصد اسف يدخل فيها الممتنع. المحاة في اللغة انا ليس الممتنع. كيف تك nuestro fayеть الممتنع? كما يدخل فيها الواجب? يقول لا يدخل فيها فقط. مع الكgypt الخاص. ما يدخل فيها الممتنع. في العرف الاسم ليس ومتنع هو الناس يقول مو محال هو ماكو معناع هو ماكو معناع واضح ملا مو ممتنع طيب هذا يعني كيف تقول لك مو ممتنع كيف تقول لك دخل فالو ممتنع اعمل ان واجب او ممتنع مع الامكان الخاص لا, لا لا لا نعم اذا دخلنا اذا ادخلنا هذا السلب دعم يدخل فيها الممتنى يدخل فيها اللي هو, هو الممتنى يقولك هذا ممكن ليس ممكن مو ممكن, يقول ممكن يعني مو محال أما إذا قال مو ممكن فهن يدخل فيها المحال فإحنا ما نحتاج أن احنا نعمل إيه ندخل الممتنى بإذية كافية هو في الامكان بالوضع الأول يشمل الإمكان الخاص والوجوب وعندما تسلب يشمل الإمكان الخاص وليه وليمتين أحسان إنت خلاص بحده ما نكثر إله كلها فهو الامتنع معنا واحدة بس في الوجوب والسلب والسلب يدخل في الوجوب, الوجوب ويدخل الامتنع ووضع حملة قال جهة الامكان الامكان إما أن يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الامتنع على ما هو موضوع الله في الوضع الايه الاو العرف وهناك ما ليس بممكن فهو ايه ممتنع وهناك وهناك ايه ما ليس بممكن, ليس بممكن يعني؟, يعني محال يعني ممتنى في ممتنى ازاي والواجب محمول عليه هذا الامكان هذه نقطة هنا ثم يقول والواجب محمول عليه هذا الامكان دعا واما ان يعنى به ما يلازم سلب الضرورة في الوجود والعدم جميعا هذا خاص بعد سلب الضرورتين الوجود والعدم جميعا على ما هو موضوعا له حسب النقل الخاص منقول منطقي منقول فلسفي واضح مو موجود في العرف بلوضع الأول حتى يكون الشيء يصدق عليه الامكان الأول في نفيه وإثباته جميعا هذا هو حلوة إنه واضح من لا هذا يصير يصدق عليه الامكان الأول إيه إجابا وإيه وسلبا إجابا وإيه وسلبا. حتى يصل عندما ينفي الوجوب وينفي الامتناع يبقى ايه? الامكان الخالص. مش هذي? لا تأتي الى ذهن العام بعد. حتى يكون ممكن ان يكون. نعم. اه. حتى نعم. حتى يكون الشيء يصدق عليه الامكان الاول في نفي واثبات جميعا. حتى يكون ممكنا ان يكون وممكنا ان قال ايه? هو ممكن الخاصة احنا عرفه. ممكن ان يكون وممكن ان ايه? يكون هذا هو. يصدق ممكن أن يكون ممكن أن لا يكون يصدق عليه الامكان العام إيجابا وسلبا حتى يكون ممكن أن يكون ممكن أن يكون أي غير ممتنع أن يكون وغير ممتنع أن لا يكون. يكون فلما كان الامكان بالمعنى الثاني يصدق في جانبيه جميعا فلما كان الامكان بالمعنى الثاني يصدق الخاص يعني في جانبيه جميعا خصه ليه نعم الخاص باسم الامكان وصار الواجب لا يدخل فيه هذا يصدق عليه الامكان ايه ايجابا وسلبا خص باسم الخاص وصار الواجب لا يدخل فيه وصارت الاشياء بحسبه اما ممكنة واما واجبة واما ايه ممتنعة صار الواجب لا يدخل فيه يعني في الامكان الخاص وصارت الاشياء بحسبه اما ممكنة يعني اذا كنا هكذا الامكان الخاص صارت اما ممكنة او غير ممكنة, غير ممكنة يعني, يعني واجب او ممتنع وكان يعني بحسب المفهوم الاول اما ممكنة واما ممتنعة فيكون غير الممكن بحسب هذا المفهوم يعني اي ثاني الخاصي بمعنى غير ما ليس بضروري فيكون الواجب ليس ممكن بهذا ليه المعنى المضار للوجوب هذا واضح الكلام اذا نظرنا الامكان خاص صار الامكان الخاص صار قسيمه الامكان ولا اما اذا كان الامكان العام يعني لازم صار قسيمه ايه الامتناع ما ليسه امتناع وممتنع واضح والاعتراض هو الاعتراض هنا انه هو كل اخ لا ليه تجعل الواجب يدخل فقط في الإمكان العام? خذ الممتنع إذاً نقول لا يا خاذي خلاف هذا تحريف دول وضع الاول اللي عم ما يقصد. يقول غير غير ان هذا ممكن يعني ليس بمتنع وأنه هو آآ... ليس إيه هذا ممكن وأنه ليس بمتنع وأنه ليس بواجب حتى يدخل الممتنع. وعضي عحم الله نعم يدخل فيه الممتنع بلايه بالسلب يا خلاص بالسلب. نقول غير ممكن من ممكن يعني الممتنع يدخل فيه ما تزعل. لكن بالسلم وضعهم لا ما نحتاج نحن نجعل نقح الوضع الأول بالإجاب له معماين لا ليس هكذا هل نقول بحسب الإصطلاح يا أخي حسب الأسف بحسب الوضع الأول هو هذا والاعتراض على حكمهم على الإمكان بالمعنى الأول بأنه ما يلازم سلم بضرورة العدم وهو الامتناع يعني يساوق سلم الامتناع والصحيح الواجب أن يقال والصحيح الواجب يعني الضروري اللازم يعني والصحيحون لازم أن يقال ما يلازم سلب دروة أحد الجانبين ليس بمتوجه هذا الاعتراض ليس ايه؟ بمتوجه لماذا؟ وذلك لأن مقصودهم المعنى الذي وضع الإمكان أولا بإزائه هذا ليس بحس عقلي بحسوله غوي وضع الأول وقصود ليس من ثاني ليس من ثاني وليس بواجب الذي يقع الممكن عليه في جميع تصاريفه بعد ذلك الوضع تعيت تصرف فيه او سيب الوضع الاخر يا اخي هو هذا اي تصرف منا هذا الوضع الاول يسلب الامتناع مو يسلب الوجوب ايضا كما ان الامكان معنى هذا يعني امعان في الرد اي كما ان الامكان معنى من شان يدخل اما على الايجاب واما على السلب فمعناه من حيث واحده هي حيث هو هو ما يلازم سبب الامتناع تطرى السلب يدخل يدخل فيها فيه. ثم ذلك المعنى يعني الذي يلازم سبب الامتناع ان دخل على الايجاب صار ممكن ان يكون غير إيه؟ ممتنع ان يكون وقابل ضروره السلب يعني قابل ايه ضروره الايه السلب يعني الامتناع وان دخل على السلب صار الممكن الله إيه يكون ولممكن لللا يكون صار الممكن nuestra él buoy ممتنع ممكن الله يكون غير ممتنع يعني إيه ندخل فيه الممتنع نستل يستطيع الممكن يدخل فيه الممتنع صار الممكن ألا يكون غير ممتنع صار الممكن ألا يكون غير ممتنع ألا يكون يعني المسل ممتنع وقابر ضولة LEE الإيجابة فالبدل الاول بالايجاب يدخل في الممتنع يدخل فيه المقول ويخرج الممتنع بالسلب يخرج الواجب ويدخل الممتنع فكونه ملازما لسلب ضرورة احد الجانبين بحسب ما ينضاف اليه من الايجاب والسلب نعم بحسب الضر واما هو قبل الانضياف فباذاء سلب ليه ليه الممتنع ممكن يعني ليس ممتنع ثم يقول والممكن الخاص يدخل فيه الموجود الذي لا دوامة ضرورة لوجوده ووضع حملاء احنا قلنا هذا مثل خصوف الخصوف اخه ممكن للقمر من حيث هو قمر يمكن ان ينخسف وممكن ان مستوى النسبة هو الخصوف لكن اذا اخذ ظرف زماني معين يصير واجب له ضروري لو احنا قلنا يدخل فيها كل شيء يعني كل ضروره من غيره ما يدخل فيها كله هذا رو من غيره واضح له هذه يدخل فيها الايه الممكن بحيث تحققت الشروط لا يعني ال النفس القوم بحيث هو هو مستوى النسبه خسوف ولا خسوف في ظرف معين اذا اعتبرت قياضه القمر تصير حاسه عاليه بالضروره واللضرورة. ولا هو هو الخسوف ولا خسوف واحد بالنسبه لمستوى النسبه في ظرف معين واضح ملاه برضو كتابة في ظرف الكتابة او بشرط الكتابة سنك ولا انا الكتابة بالنسبة لك انسان ممكن تخصي واضح ملاه فكل الذي يعمل الغير الضرورة الذاتية سير امكان سير امكان كلها اذا استلبنا الصراعات الاخرى سير من حيث هي بدون اي شرط اخر ممكن اذلك يقول والممكن الخاصي يدخل فيه الموجود الذي لا دوام ضرورة لوجوده وان كانت له ضرورة في وقت ما كالكسوف فهو واقع يعني الامكان الخاص على سائر الذرات الايه وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث ما هو هو المجرد عن سائر انحاء الضروره مثل ايه الانسان كائن بس انكتب ايه؟ لا ضرر وصفية ما انسانا لا؟ مدى ما وجود الزاك لا؟ مدى ما انسانا لا؟ في زمان معين بالضرورة لا؟ معين ما يقول ما فيه وضع حمالها يسمى, يسمى, يسمى, يسمى وجود ممكن اخص من اليه من هذا اللي احنا قلناه هذا يسمى تسميف الضرورهية يعني ايه؟ مسلوب عنه الضرورة وليه؟ والدوام معنى توجه وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث غير الامكان العام والامكان الخاص فكأنه أخص لأنه كان الإمكان الخاص يشمع أنحاء الضرورة غير الثلاثية كذلك؟ انت جرد وعيدنا عن الضرورة غير الثلاثية أيضا كل أحد الضرورة الأنواع حيش إلا. يصير وجودية وقد يقال ويمكن ويفهم أنه عن ثالث فكأنه أخص من الوجهين المذكورين وهو أن يكون يرحمكم الله وهو أن يكون الحكم غير ضروري البكتة ولا في وقت كالكسوف ولا في حال كالتغير المتحرك بل يكون مثل الكتابة للإنسان فتكون الاعتبارات حينئذ أربعة واجب ممتنع كفت, وموجود له ضرورة ما وشيء لا ضرورة وبتة وهذا حملاء سيء أخص بعد فالإمكان بهذا المعنى يقابل جميع الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية وهو أحق بهذا الإسم شيء طبيعي ما تجردا لا ينحقه ضروره باي اعتبار اخر ما وهو احق يعني هذا المعنى الثالث بهذا الاسم عند الامكان الخاص من المذكورين قبله لانه اقرب الى حق الوسط بين طرفي الايجاب و السلب اوسطه واضح ام لا الى هنا طيب اخر شيء في معنى اخذ الامكان اذا معنى في معنى رابع وراء الإمكان العام والخاص والأخص وهو الإمكان الإستقبالي وهذا الإستقبالي هذا ينظر إليه هو نحضر إليه الإمكان الذي هي يخارج عن الفعلية أصلا يخارج عن الفعل به لم ي Desktop لإيه ليس بالفعل تنمج متلبس بالفعل هذا الإمكان يتقل عليه أعلى التقسيمات إسكندر هي ace يعني في المستقبل ممكن ووضع ليه ما تنظر إلى حاله بلإيه بالفعل فاز يمكن ليه؟ بله اسمو النطفه انسان يفترض هتكون انسان في في المستقبل مثلا واضح منه يقول انت هكذا ويقول هناك اشترط ايضا ان يكون معدوما في ليه في الحال والمستقبل يقول ليه لانه اخاف خاف يكون بقول موجود بالفعل الان صحيح نظري لمستقبله لكن يسم متلبس ب ليه ما دام يبقى على الضروره بالضروره احد الضررات او على الاقل الضروره شرط المحمول موجود إذا كان موجود بالفعل الآن فهو موجود بالضرورة ما ديره موجود على الأقل وانا عدين يجراده عن كل إيه فهنا الشيخ الرئيس يقول هذا كان مو صحيح من اشترط من اراد أن يشترط أن يكون معدوما فقد قيده وضرورة لعدم أيضا لأنك قلت له الآن معدوم فهو معدوم بالضرورة مدامة إيه؟ معدوما أنت ما عايز تعتبره موجود لأنه يقول له يسير بشكل محمول موجود بالضرورة مدامة موجودا فأنت ر فصار معدوم بالإيه؟ بالضرامة ده معدوم فانتبقى تسكت استقبال ولا تنظر إلى الوضع الحاضر أصلا أنظر إيه؟ إلى المستقبال لا إلى الوضع الحالي هذا اسم الإمكان إيه؟ استقبال يعمل وقد يقال وممكن أن يفهم من وعن آخر وهو أن يكون الالتفات في الاعتبار ليس لما يوصف به شيء في حال من أحوال الوجود من إيجاب أو سليم يعني بالفعل بل بحسب الالتفات إلى حالي في الاستقبال فإذا كان ذلك المعنى غير ضروري الوجود والعدم في أي وقت فرد في المستقبل فهو ايه ممكن ثم يقول يا بالحظة الاستقبال ومن اشترط في هذا أن يكون معدوما في الحال فقد اشترط ما لا ينبغي وذلك لأنه يحسب أنه إذا جعله موجودا أخرجه الى ضرورة الوجود التي بشرته ولا يعلم أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضته معدوما فقد أخرجه الى ضرورة العدام. فإن لم يضر هذا لم يضر ذلك يعني لم يضر العدم لم يضر ليه الوجود تتم إن شاء الله البحث القادم بحول الله تعالى وقوته والحمد لله رب العالمين <تصفيق>